بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من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 إنكم عائجون يوم نبطش الفقشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن ادوا إلي عباد الله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 وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورتناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين